انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآلف العون والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون ثَمَّ فِي في قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَجَ كَثِيرًا تَرَوْنَهُمْ مِثْلَ الْإِمْرَأِيَ لَا وَاللَّهُ يؤيد بنصر <تصره> من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين يوالخيل المسومى متي الانام ذلك متى قُل اَنَا أُنَبِّئُ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ تَخَافُونَ تَرَبَّصُوا بِهِمْ إِنَّكُمْ مُنْتَظِرُونَ تَحْتَ please.